فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وما سمعنا சர்மியஃபி وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إِنَّ ٱلْقَوْلَ لَا يُفْلِحُ وَقَالَ الْفِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا فَأَوْقِدْ لِيَ مَأْجًا عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيٓ أطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرُوا وَجُنُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَضَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَإِنْ خَصْنَا وُجُوهُنَا وَجَعَلْنَا قُومَ آلِ فِرْعَوْنَ ائِمَّتَ يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَاتَّبَعْنَا فِي هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكتاب سي وهو دون ورحمه بصائر الناس وهو دون ورحمه لعله ميت لكرمه